بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم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 البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاقتادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلال ذلك في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 فمن اضطر في مخلطة غير متجانف لإثم فَإِنَّ الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارش مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنتكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله اللَّهَ الله سريع الحساب اليوم لَكُمُ لكم الطيبات وطعام الذين الْكِتَابَ الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاترين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 ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنتو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يقف أَحَدًا من العالمين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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا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 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبور بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّاعِضُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَوَّعَتْ لَهُ نفسه قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاطِرِينَ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوءة أخيه قال يا ويلة أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري ثوءة أخيه فأصبح من النادمين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 أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنا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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأطلح فإن الله يتوب عليه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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أَنَّ بالنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قطا فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحفظ بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 ومن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الفاتقون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 متوا واحدة وولك اللي يبلو في ما آتاك فاستبقوا الخيرات إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 فإن تولوا فاعلم أن يُرِيدُ يريد الله يُصِيبَهُم يصيبهم ببعض ذنوبهم كَثِيرًا كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ يبغون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 داعاه الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيفضحوا على ما اتر في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء أَقْتَمُوا بِاللَّهِ جَهْلَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لمعكم حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين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 وَإِذَا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعقلون قل يا أَهْلَ الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من صبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنبئكم بشر من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 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ابتوقتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بينهم الْعَدَاوَةَ والبغضاء إلى يوم الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويفعون في الْأَرْضِ فسادا والله لا يحب المفسدين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 إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَظَنُّوا ثُمَّ تَدَارَكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَنْهُمْ وَظَنُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِن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 سبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لثال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عطوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كرم فعلوا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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما استخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قفلون ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ ولكن يؤاخذكم بما عفظتم الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كثوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذ إنما الخمر والميسر على ان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون باننا ما يريد الشيطان أَن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصَّلَاةِ فهل أنتم منتهون وأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرَّسُولَ واحذروا فَإِن توليتم فاعلموا أَنَّمَا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إِذَا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما تلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنبه احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إِلَيْهِ تحشرون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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بشيرة ولا سائبة ولا وقيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب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 أولو كان آبَاؤُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا عليكم أَنفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم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 او اخران من غيركم ان انتم ضربه في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم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 واتقوا الله واتمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إِنَّكَ أَنْتَ علام الغيوب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 وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرط بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مُبِينٌ وَإِذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرتولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال استقوا الله إن كنتم مؤمنين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 وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ